129. ويأتل مِنْكُمْ الفضل منكم يُؤْتُوا أن يؤتوا وَالْمُهَاجِرِينَ القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا يَغْفِرَ تحبون لَكُمْ يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن